بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى من شرط صحتهما خمسة أشياء الوقت لأنهما بدلوا ركعتين قالت عائشة رضي الله عنها إنما اقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة النية لحديث إنما الأعمال بالنيات وقوعهما حضر وحضور الأربعين لما تقدم ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط, فاشترط له العدد أن يكون ممن تصح إمامته فيها فلا تصح خطبة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر وأركانها ستة حمد لله بحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله, بالحمد لله فهو أجدم رواه أبو داود وقال جابن رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله الحديث والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل لإن كل عبادة اتقرت إلى ذكر الله اتقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالاذان وقراءة آية من كتاب الله عز وجل لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس رواه مسلم والوصية بتقوى الله عز وجل لأنها المقصود بالخطبة فلم يجوز يجوز الإخلال بها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 أن الجمعة لها خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة ثم يواصل يأتي بالخطبة الثانية ثم ذكروا شروط الخطبتين أن لهما خمسة شروط وهذه الشروط أقيل إنها في كل واحدة وكذلك ايضا الأركان وقيل إنها في الجميع الشرط الأول الوقت يعني أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت وتقدم الخلاف في وقت دخول الجمعة والأكثرون على أنه وقت الزوال وقيل قبائل الزوال فمن هذا أنه لو خطب إحدى خطتين أو كليهما قبل زوال الشمس إعلنت تصح أي لا بد أن تكون الخطرتان بعد دخول الوقت وذلك لأن الجمعة تبدل الظهر ولا يدخل وقت الظهر إلا بالزوال فيكون في وقت وقت ما يتبعها يكون وقت الظهر بعد الزوال ولكن كثيرا من الفقهاء قالوا يدخل وقت الجمعة بعد خروج وقت النهي اي بعد طلوع الشمس من نحو عشر دقائق او ربع ساعه ولكن هذا فيه التساهل ما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يبدا بالخطبه وبالصلاه الا بعد الزوال أو قرب الزوال أي قرب وقت الظهر هذا هو المعتاد وهو الذي عليه العمل أه وذلك أه لأن الخطبتين بدل ركعتين من صلاة الجمعة يقتصر بصلاة الجمعة على ركعتين وجعل قبل ركعتين خطبتين افعل خطوتان مكان ركعتين واختصت الجمعه بانه يجهر فيها بالقراءه وسبب ذلك حضور الجامع انه يحضرها جامعا كثير وربما يكون الذين يحضرونها قد لا يحضرون بقيه الاوقات التي فيها الجهر وقد لا يحضرون إلا قليلا فجهر فيهما بالقراءة حتى يكون ذلك سببا لتعليم الجماهير لقد ذكرنا أنهما كانت تقام الجمعة في العهد النبوي إلا في مسجده المسجد النبوي يأتون إليها من الأماكن البعيدة وذكر العلماء انه لا يجوز تكرر الجمعة في المساجد في أكثر من المسجد إلا عند الضرورة لكثرة الزحان مثلا أو لمشقة البعد وإلا فإن الأصل أنهم يجتمعون في مسجد واحد فياتون مثلا من مسافة ونصف أو ساعتين وربما ثلاث ساعات يمشون على الأرجل أو على الحمرن ونحوهم وهؤلاء الذين ياتون من هذه المسافات غالبهم جهله فيحتاجون الى من يعلمهم يحتاجون الى ان يسمعوا في الخطبه اي تعليمات واحكام قد يحتاجون اليها ويحتاجون الى ان يسمعهم القراءه قد يكون كثير منهم لا يفسرون من الفاتحة اذا سمعها جهرا من الامام فانهم يتلقنونها ويكون ذلك سببا لكونهم يقيمون قراءتهم ويصححون اخطاءهم وكذلك ايضا السوره التي بعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الجمعه ابسبح والغاشيه وذلك لان ابي الامر بالتذكير فذكر لبات الذكره فذكر انما انت مذكر واحيانا يقرأ سورتي الجمعه والمنافقون وفيهما تعليمات في الجمعة قوله تعالى إذا ندي للصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وفي المنافق لا تلهكم من ولا أولادكم عن ذكر الله هذا الشرط الأول الوقت الشرط الثاني النية أي أن ينوي بآتين الخطرتين الامتثال والاقتداء وأداء هذه السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي بقلبه أن هذه الخطواتين هما مكملة صلاة الجمعة ففي الحديث إنما الأعمال بالنيات الشرط الثالث وقوعهما في الحضار لا في البوادي ولا في الأسفار إلا أود أن يكون أن تكون الفضلتان في قرية أهلا مستقرون ثابتون فلو خطب وهم مسافرون إذا يأتي عليك عدد جمع ولم يقيم جمعه إنما كان يقيمها إذا كان في البلد فلا بد أن تكون خطة إقان في الحضر اي في اقامه في القرية الشبط الرابع حضور الأربعين قد تقدمنا من سرط إقامة الجمعة أن يحضر العدد الذي اشترط وأن يكونوا أربعين من أهل وجوبها هاي من الذين لا تأجب عليهم إلا يكون فيهم امرأة لا تعد منهم ولا عبد ولا مسافر لأن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعه ولكن اذا حضروها صحت منهم لا يقال لهم اذا حضروها اصلوا ظهره بل يصلونها وتنعقد صلاتهم ولكن لا يعدون من الاربعين لابد بد ان الحاضرون أهل الخبرتين لا يقلون عن أربعين وقد تقدم خلافهم بذلك حيث ذهب العظام إلى أنه يترصيح من إثنين عشر وذكر عن شيخ الإسلام من سيمية أنه قال ترصيح من, من ثلاثة ولكن الأكثرون على أنه لا أنا ولا بد لها من عدد وسبب ذلك ان كلمه الجمعه تدل على الجمع تدل على انهم يجتمعون عددا كثيرا فلما كانت الخطة ذكر اشترط للصلاه فاشترط له العدد المشترط الى صلاه الجمعه الشرط الخامس أن تكون الخبرتان ممن تصح إمامته فيها أن يكون الخطيب حرا أبالغا عاقلا أمسلما أذاكرا مقيما فلا يخطب العبد أكمل أن يعتق ولا المسافر الذي هو مستمر في سفره ولا المجنون ولا الصغير ولا المرأة لأن هؤلاء لا تجب عليهم فلا يصحى أن يكونوا خطيب منهم أكل عبد والمسافر وكذلك المرأة والصبي والمجنون ونحوهم هذه هي شروط الخبرتين وعن الأركان ذكر أن أركانها ستة أركان الخبرتين ورقم الشيء يجانبه الأقوى كأركان البيت ويعرف ايضا انه جزء ماهيته او ركن الشيء جزء ماهيته اي بعض منه كاركان الصلاه التي هي اجزاؤها القيام جزء من الصلاه والركوع جزء من الصلاه وهكذا ايضا اجزاء هذه الخطبه اجزاءها تسمى اركان الركن الاول الحمد الله لا بد ان تفتح كل من الخطبتين بحمد الله هذا هو المعتاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ الخطبه بحمد الله واختلف في خطبه العيد هل اكثرون على انه يبداها بالتكبير وذلك لان الله تعالى امر بالتكبير في اخر رمضان في قوله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولكن الصحيح والاقرب انه يفتشرها ايضا بالحمد الحاصل ان كل واحده من الخطتين خطتي الجمعه يبدأها بحمد الله جاء في الحديث كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اجذب الجذم يقطع اذانا بالتيس او نحوه يقال تيس اجذب او مثلا ثور أجذب إذا كان ما تُعذّنه فيعتبر ناقص يقول كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذب أي ناقص أو ناقص البركة كذلك ما رؤيا عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله وإذن عليه بما هو أهله إلى اخره هذه هي على أنه يبدأ بحمد الله وبالثناء عليه إذا حمد الله عثن عليه بصفاته بما يتذكر وما يتيسر ما وما يستحضر وما يخطل له من الثناء عليه أبي صباته أنه سميع الدعاء وأنه قريب مجيب وأنه كبير المتعالي وأنه العلي الأعلى وأنه الغني المغني ونحو ذلك من الثناء على الله الركم الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان الصلاه عليه مشترطه في كل امر له اهميه اشترطت في التشهد آخر الصلاه التشهد الاخير ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا اشترطت شهادته له في الاذان كذلك ايضا في, في كل من الخطتين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل عباده افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم لم يذكر الشهاده انها من الاركان وقد ذهب كثير من العلماء الى ان شهادتين من اركان كل من الخطبتين ابي اياته شهادتين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله ويستدل ببعض الاثار جاء في اثر او في حديث كل خطبه ليس بها تشهد فهي كاليد الجذم، الجذم يعني مقطوعة الأصابع، يعني أنها ناقصة، وهذا هو المثال أن كل قبة مغربة الجمعة وقبة العيد يأتي بها بالشهادة ولا لا يلزم. يطيل في الشهادتين بل يكفي إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اعكمى في التشهد وإن قال وحده لا شريك له أو لا شريك له بأسماعي وصفاته أو لا شريك له بملكه أو المتوحد بكمال الجمال أو الإله الحق الذي لا تصبح الالهيه إلا له أو نحو ذلك من الجمل التي تؤكد الإلهية وكذلك أيضا إذا أتى بعد الشهادة الثانية بصفات أي ان أن محمد عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا الذي كمل الله له الدين الذي أتى له النعمة الذي بعثه كافه للناس ونحو ذلك الشرط الثالث أركن الثالث أن آية من كتاب الله تعالى هكذا عند جمهور العلماء أنه لا بد أن يقرأ آية ولكن لا بد أن تكون تلك الآية إدالة على معنى. ان فيها وصيه بتقوى الله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين او يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين او يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على معنى وهكذا ايضا غيرها من الايات التي يستفاد من ذكرها والاولى ان تكون الايه في موضوع الخطبه فان خطب في ذكر الجنه اختار ايه في اول الخطبه او وسطها او اخرها تتعلق بالجنه كقوله تعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم الجنة عرضها السماوات والأرض عزة المتقين وإن شاء التهدير من النار أجاء بآية التهدير منها, بأيه التهدير منها. كقوله تعالى وميصل الله ورسوله ويتعدى حدوده النار نارا إلى آخره وإن خطب بصلة الأرحام أجاء بآية تناسبه مثل قوله تعالى واتي القرى حقا الى اخره او يلقطيعها اقرا مثل قوله تعالى وعلى سيدكم توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطيعوا ارحمكم الى اخر الايه وان خطب في التحذير من الربا اتى مثلا بقوله لا تاكلوا يا أي الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعفكم وضعفه فاتقوا الله الايه وان خطب في التحذير من اموال اليتامين اكل مال اليتيم قرا قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى الى اخره وان خطب في التحذير من الزنا يا قراء مثل قوله تعالى لا تقرب الزنا انه كان فاحشا الى اخره وان خطب في حرمه المسلم وتحريم اراقه دمه قاله لا تغفر النفس التي حرم الله إلا بالحق الايه وهكذا وهكذا إذا خطبه الصلاة أو خطبه الصيام أو خطبه الزكاة أو خطبه في الحج أو خطبه في التحريم الغش أو خطبه النصيحة يجد آيات تناسبه وسواء كانت الآية بأول الخطة أو آخرها أو وسطها اعتاد كثير من العلماء من الخطأ بهم أن تكون الايه هي اخر ما يأتي به في الخطبه الأولى الخطأ الثانية أيضا يأتي بها بآيات ولو ايات الدعاء لو يختار آية بها دعاء هكذا قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه الى اخره وما اشبه ذلك ذكر جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ايات ويذكر الناس يعني في خطبه والأولى ان تكون تلك الايات لها معاني ويشرحها ويتكلم فيما حولها الشرط الرابع الوصية بتقوى الله هل افترض أن يقول افتقوا الله افترض ذلك بعض العلماء وقالوا إن تقوى الله تعالى مخافته وأنه إذا أوصىهم بذلك حرك قلوبهم إلى ذلك اتقوى الله تعالى شده الخوف منه وقد بسرت في قوله تعالى ودى المتقين بسرها بعضهم كثير قالوا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله سأرجع ثواب الله وأن من معصية الله على نور من الله تأخشى إقاب الله ولكن هذا ثمرة التقوى الذي يكون متقيا لله يكون هكذا وإلا فإن التقوى مشتقة من التوقي اتقوا الله يعني اتقوا عذاب الله اتقوا سخطه ولهذا اتقوا التقوى الى عذابه اتقوا الايه تعرفوا النار التي يعقولها الناس والحجاره اتقوا النار يعني توقوها اجعلوا بينكم وبينها وقايه حاجزه هكذا وأنشد ابن كثير عند هذه الآية في أول التفسير قول بعض الشعراء خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وكن كما يشن فوق أرض الشوكي يحذر ما يرى لا تهكر أن صغيرة إن الجبال من الحصان هكذا باول تفسير ابن كثير وذلك لان رجلا سئل عن التقوى من الصالحين فقال اذا مشيت في ارض فيها شوك وانت حافي فكيف يكون من قال اتوقع لا اضعك دمي الا على مكان اثق بانه لا يضر فقال هكذا التقوى وهو ان لا تعمل عملا تشك فيه أنه يضر وأن يتتوقع كل ذنب أو كل معصية والأدلة على فرض التقوى وفوائدها كثيره كثيرة في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل لهم أخرجا ويرزقهم هذا لا يحتسب ام يتق الله يجعل له من امره يسرا ام يتق الله يكفر عنه سيئه ويظلم له اجرا وقال تعالى في زرس البقره اتقوا الله ويعلمكم الله والادله فعل ذلك كثيرا بعض العلماء لا يشترط كلمه اتقوا الله عباد يكتفي بالتخويف والتحذير إذا قال احذروا النار احذروا عكاب الله أو قال توقف سخطه أو عليكم بعبادته أو ابتعدوا عما حرمه عليكم كان ذلك موعظه أن تجتمل خطبة على موعظه والأكثرون على أنه يعلمهم الأحكام في الخطبه يعلمهم الاحكام احكام العبادات احكام الحلال والحرام كل خطبه يتعرض لبعض المحرمات ولبعض الواجبات وهكذا ايضا في المناسبات هكذا كان كثير من الخطبه على الشيخ بن سعدي رحمه الله خطب المطبع اسمها الفوافع الشهية التزم بها ان يخطب في كل جمعه بما يناسب الحال او بما يناسب الوقت الحاضر هكذا يكون الخطيب اذا كان في موسم الحج إذا ما يتعلق بالفضل الحج وبصفته إذا كان في رمضان إذا ما يتعلق بالصيام وأحكامه أو القيام أو ما أكبه ذلك إذا كان في وقت إخراج الزكاة يتكلم على الزكاة وعلى أحكامها وعلى أحكامها شروطها وما أكبه ذلك كذلك أيضا إذا لاحظ من أن تأخر أن صلاة الجمعة يخاطب في ارض التمكير اذا لاحظ منهم تاخرا عن الجماعه يخاطب في الترضي بصلاه الجماعه والتحذير من التخلف عنها واشباه ذلك فعلى كل حال إلا بد ان تكون الخطبه مشتمله على موعظه وتذكير اي وشيء يحرق القلوب الركن الخامس موالاتهما مع الصلاه ساعه ما ينتهي من الخطبتين يقيم الصلاة ولا يصل بينهما بها صلاه الا شيئا قليلا لو مثلا انه اخاطب و واحتاج مثلا إلى تجديد الوضوء أو إلى التخليل التمرز اذهب لتجديد الوضوء أو لتخلى ينتظرها بضع دقائق وإلا في الأصل أنه ساعة ما يخطب يبدأ في الصلاة وقد جاء ما يدل على تقصير الخطبه إن, إن, ان طول صلاه الرجل وقصارى خطبته خطبته مائنه من فقه اي اعلامه ولكن يقول العلماء ان القصر امر نسبي فالذي تكون خطبته مثلا نصف ساعه تعتبر قصيره بالنسبه الى الذي خطبته ساعه او ساعتين والصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل يطيله خطبتين وذلك لأنه كان يجلس بينهما. الجلوس بينهما لعجل أن يريح نفسه. دل على أنه كان يطيل. هذه الإطالة استدعت أنه قد يحس بالتعب فيجلس بعد الأولى. ثم يبدأ في الثانية. ومن الدليل أيضاً أنه كان يطيل. أنه يعتمد على عصا. هذا هو الغالب انه كان يحمل معه عصا واحيانا يعتمد على سيف أو قوس هذا دليل معرض على انه كان يفضي يمكن خبرته نصف ساعه او ثلثي ساعه او ذلك فلا ينكر الا من كان هكذا انما ينكر على الذي تستمر خطرته ساعه او ساعه ونصف او ما اشبه ذلك لانه قد يمل الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الصلاه بالخطبتين ويؤالي بين الخطبتين الجلسة بينهما اي مثلا خمس دقائق او ثمان دقائق اي ثم يواصل هذا الموالاه بينهما الركن السادس الجهر يعني الجهر بالخطبة يعني يتكلم جهرا ولا يخطب سرا ولا يخفض صوته أبل يحدث على أن يرفع صوته حتى يبلغ صوته ما يمكن أن يبلغه لم يكن هناك مكبر الصوت الكهربائي المعروف ولكن كان المسجد يمكن يحضره هي عشرة صفوف أو خمسة عشر صفا وكلهم يسمعونه، لأنه كان يجهر هكذا يحرص على أنهم يسمعون لو كان فيهم نائس مثلا ما يضر او كان فيهم منه غافل يحدث نفسه بشيء او كان منهم منه اصم يعني تقي للسامع لا يضر إنما يجهر حتى يسمع الذي يمكن أن يسمعه أما إذا خفض صوته أفعيد لا يسمعه مثلا إلا عشراتنا وعشرون أفصت في الأول ما ونحو ذلك فلا تصح يعني أن المقصود من الخطبة موعظتهم وتذكيرهم ويرشادهم فإذا لم يسمعوا خطته فلا فعيدة لهم. ما حضروا إلا لأجل يستفيده قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم افهذه اركان الخطبتين قال رحمه الله وسننهما الطهارة فلا تشترب نص عليه وعنه أنها من شرائطهما قاله في المغني وستر, وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما قصرت الصلاة لاجل الخطبة ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة فدل على أنه يخطب متطهرا والدعاء للمسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعاء وأشار بأصبعه وامن الناس رواه حرب في مسائره ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى وأن يتولاهما مع الصلاة واحد قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها فلم يشترط فلم يشترط أية واللهما واحد كصلاةين ورفع الصوت بهما حسب الطاقة لما سبق وأي يخطب قائما لقول الله تعالى وتركوك قائما وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم على مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره معتبدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وأن يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه فإن أبى أو خطب جالسا اتصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما وليست واجبة لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله أحمد وسن قصرهما والثانيه أقصر لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة رواه مسلم ولا بأس أن يخطب من صحيثة كقراءة في الصلاة من نصحة هذه سنة وليست واجبه إنما هي من سنن الخطبه ولكنها متاكده وبعضها يكون اكد من بعض الطهاره للخطبتين ان يكون حاله إلقاء الخطبتين على طهر متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر وكذا متطهرا من النجاسات يعني من الخباث ومن الحدث فان خطب وهو محدث أو حصل انه احدث وهو يخطب كمل الخطبه وصحته ولكن الصلاه لا بد يصليها متطهره ذهب بعض العلماء الى ان الطهاره شرط كما أنها شرط للصلاه فاتى كون شرط للخطبه وقالوا لي ان الركعه الثانيه بدر ركعتين والركعات اشترط يكون متطاهره ولكن الصحيح ان الطهاره من السنن الا انها من الشرائط ولا من الاركان الثانية من السنن ساتر العورة العورة في الصلاة من السرة إلى الرقبة إذا لو خطب وقد بدأت رقبته إذا ت... إنها مكروه، ولكنها تصح وكذلك قد يخطب بعض الذين يلبسون هذا اللباس الضيق البنطلون مثلا او السراويل او لباس العمال او لباس الجنود فمثل هذا اذا كان ساسرا لعوره النصره الى الركبه صح ذلك ولكن يكره اذا كان ضيقا يتبين منه حجم الأرض حجم الفخذين وحجم اليتين ونحو ذلك فالحاصل انه لا بد من ستر العوره وان لم يفعل كل ذلك وصحه الخطبه الثالث من السؤال ازاله النجاسه ان يطاهر بدنه ويطاهر ثيابه فلو خطب على ثوبه بدء نجاسه صحت الخطة مع الكراهه ولكن اذا اراد الصلاه إلا بد أن يطهر ذلك الثوب او يخلعه لو صلى عليه تراويل نجس فلا يصح ان يصلي فيه بل يخلعه وكذلك ذلك لو, لو خطب وعليه خطب وانا امامه يا نجاسه اذا راد يسلخ لائها اف هل ابدا امن ازاله النجاسه هل ان الخففتان ام من الظهر فنقل أن نرى عائشة قالوا كوصرت صلاة الجمعة لأجل الخطبة يعني جعلت الخطتان بعد الركعتين فتكون الخطتان مستملتان على الطهارة وسط العورة ونحو ذلك ما نقل أنه صلى الله عليه وسلم اتطهر بين الخطبة والصلاة يعني أنه نزل من الخطتين وذهب يتغضى او ذهب يتغضى ما نقل ذلك أعبر الأصل أنه ساعة ما ينزل من المنبر يبدأ في الصلاة أجل على أنه يكون متضاهرا وحيث أن الخطة إليشت صلاة ظاهرة ألم تشتر فيها الطهرة ولا ازاله النجاسة ولكن ذلك من باب الاتحباب إمثلا الدعاء للمسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وعشر بأصبعه عشر بأصبعه إذا دعا الله وأمن الناس هكذا رأى من مسائل الدعاء المسلم مسنٌ في يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة أولى هذا هو الأول ثم قالوا يتأكد لي قد روي أن الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة هي وقت الصلاة من حين يجلس على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة أي في الجمعة ساعة لا يوافقه ابن مسلم يد الله تعالى الاستجملا وقت له بعد ساعة وأرجع الاقوال كقولان يعني عليهما دليل الأول أنها آخر ساعة من الجمعة. والثاني أنها وقت الصلاة من حين يجلس على المنبر إلى ينتهي من الصلاة، فلذلك يستحب أن يستحب أن يدعو في عال المسلمين، دعاء عاماً على المسلمين كلهم، ودعاء خاصاً على بعض المناسبات، إذا بث صلى الله عليه وسلم استغاث. في خطة الجمعة لما شكا إلى بعضهم الجدوى أم كطاع السبل إدعى الله تعالى فأغاثهم والجمعه الثانية اشتكوا أكثرة المطر فدعى الله وقال حوالينا ولا علينا فيستحب للإمام أن يستغيث مثلاً ويستحب ايضا ان يدعوها للمسلمين والحاضرون يؤمنها على دعائه والاولى ان ياتي بوسائل اجابه الدعاء ومن اسباب الاجابه رفع اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حقي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا يعني خاليتين فيرفع يديه في الدعاء ويكون رفع إلى صدره هذا هو الأفضل واحاديث رفع اليدين كثيره أقدم جمعها السيوطي في رساله مطبوعه اسمها فرض الوعاء في احاديث رفع اليد اني في الدعاء بلغت اثنين واربعين حديثا قوليه او فعليه ومنها حديث ابي ذر الذي فيه يمد يديه الى السماء يا رب يا رب وغير ذلك من الاحاديث فيرفع يديه عند الدعاء الى صدره واذا اراد الاستسقاء رفعهما الى وجهه او الى صدره اي الى راسه لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الا في الاستسقاء يعني الرفع البالغ هكذا واما حديثه عماره بن رؤيبه لما راى بشر بن مروان يرفع يديه ففقه قال سبح الله اتينا اليدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هكذا ان يشير باصبعه فان بشر بن مروان كان يرفع يديه عند ذكر الله اذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اتقوا الله يرفع يديه فأنكر عليه عماره هذا الرفع وأكبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر الله أشار باصبعه وأما الدعاء فإن من أسباب الإجابة أرفع اليدين إلى هذه التي ذكر أشارنا إليها فلا ينكر على الإمام الخطيب إذا رفع يديه وعلى الحاضرين المأمومين أن يرفعوا ايديهم وحد الرفع إلى الصدر هذا هو الذي ورد وتكون اليدان متلاصقتين ويعجز أن يفرق بينهما يسيرا وكأنه يستجدي يستطي ربه ولذلك قال رده نصيرا عن, عن خاليتي فيكثر من الدعاء ويختار الأدعية المناسبة عن ذلك الزمان هكذا من السنن أن يتولاهما واحد يتولى الخطوتين والصلاة واحد هو الذي يخطبهما يخطب وثم يصلي ولو تولاهما اثنان جاز يذكر للإمام أحمد الإمام يخطب يوم الجمعة ثم يصلي الأمير بالناس عاده أم القديم أن الأمير هو الذي يخطب ويصلي هذا كان معتادا عنده ولكن قد يكون بعض الأمراء غير مستعد للخطبة أو غير متأحل يؤلي الخطبة غيره وقد يحب أن يصلي ان يتوله الصلاة بكتين ويؤلي الخطبة غيره أجاز الإمام ذلك وقال لا بس إذا كان الإمام الأمير حاضر أحاضر الكبرتين أفعله أن يتقدمه ويصليه بالنسبة أردكتين يقول لأنه لا يشترط اتصالها بها أفعله لم يشترط أي تؤلهم واحد من السنن رفع الصوت بالخطرتين بحسب الطاقة بحسب القدرة حتى يسمع الحاضرين أي يسمعهم بقدر الإمكان وذلك لأن قصدهم من الحضور الاتفادة فإذا لم يسمعوا أو لم يسمع أكثرهم لم يستفيد فيرفع صوته في هذه الأزنة أعجاء هذا المكبر الذي يبلغ الصوت مسافه طويلة قد يبلغ صوته 500 متر أو أكثر إذا كان ذلك المكبر عامرا فيخطب في هذا المكبر ولا حرج عليه في ذلك أول ما وجد هذا المكبر الميترفون في حدود سنة سبعين من القرن الماضي وركب في الجامعة الكبير. ولنا ركب انكره بعض المشايخ واجتنبوا الصلاه في ذلك المسجد وقالوا انه بدعه انه شيء محدث فلا نقبل الصلاه فيه هكذا وحاولوا وجادلوا وبقوا على ذلك ازمنه حيثما ركب ايضا في المسجد الآخر الذي هو مسجد الشيخ عبد الله ولما ركب استنكروا وجاءوا إلى المشايخ فقالوا إنكم تريدون أن تنثروا الناس عن الصلاة في هذا المسجد فقال الشيخ محمد لا حاجه لنا بهم يمثل هذا فيه فائده بعد ذلك استقر الامر على انه جائز ولا محظور فيه انما فيه تكبير الصوت بحيث انه عند الصوت يبلغ هذه المسافات ويصدر به الاستفادة ركب المساجد الكبيرة والصغيرة وجعلا للأذان وجعلا للقراءة ونحو ذلك ذكروا أن في بعض البلاد امتنع بعض المساجد يركبون ثم اشتهر ذلك بالحرمين انه ركب في الكرة وفي المدن الأخرى فجاء أحد الإخوان إلى بعض المسائخ المتشددين فامتنع وقال بلهجته ما وجد إبليس من يرسله إلي غيرك فأتعجب بعد ذلك تراجع ذلك الشيخ وجميع المسائخ واستكر الأمر على أنه جائز أن يركب وأن يخطب فيه وأن يصلي فيه فقالوا ليس هو يدخل إلى صوت هذا المكبر انما المكبر ينقل الصوت فائدة ان ينقل الصوت إلى الأماكن البعيدة حتى يستفاد منه أكديما كان هناك أدوات تبلغ الصوت اذكر في بعض الجوامع في بلاد الاندلس اذكر مسجدا يسع إلى مئة ألف من المصلين اجعلوا شبه القصد شبه المعاصير الأخرين من قصد هنا نحوه الصوت أي من الخطيب وتوصله إلى, إلى أطراف المسجد ويستفيدون منه يستفيدون من قبل وجود المكبر والكهرباء فالحاصل أنه إذا خطب في هذا المكبر يكتفي بذلك إن شاء الله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 حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الصلاة